إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَدْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَا بَشَّرُتُمُونِي عَلَى فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق. قالوا بشرناك بالحق. فلا تكن من القانطين. قال ومن يغنم الرحمة ربه إلا الغض. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل الوطن إنا لمنجوه مجمعين إلا مرأت وقد درنا إن هالٍ للغامرين فلما جاء آل العُطِّنِ المُرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتهون واتيناك بالحق واننا لصادقون فاسر لاهلك بقطع من الليل واتبع عبارا وانت بعبارهم ولا ينتفث من كم أحدون ومضوا حيث تتمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقر مصبحين وجاء أهل المدينة يستمشرون. قال إنما هؤلاء ضي في فلا تضبحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أ ولم عن ك العالمين